الف لام م ن صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكره للمؤمنين tabe'u ma unzila ilaykum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi سُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق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 مُسَهَّمَ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَتَّنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا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 قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرَجَ فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَقَأْتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَمَا تَبِعَكَ مِنهُم لأَمْلَ أنن مجَهَنَّ مَ مِنكُمْ أَجمَعِي وَيَ آدَ مُسْكُنْ أَن تَزَوجُكَجََّةَ فَكُل مِنْ حَيْثُ شِتُمَا وَلَا تَقُربَ وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا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 كَمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهَا وَطَفِقَا وَطِفَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 وفيها تموتون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بنين قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يَسْوِي س catch your breath وِيَرُسُّكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا ادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ Hvala them začilniti filtratek hocim nebo skriveli, da si je nisimvje. Hvala te neateri pahrešku Han na svojami, da قُل إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَطَّلُون على اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ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 وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَقُولُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ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 قإِ ما حَرومَ رَبّ الفَواحِشَم ظَهَا مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثَ وَالبَغْوَ بِول الحَقّ وَْإِثمَ وَبَغِْيَ بِغَْيرِ الحَقّ وَأَن تُشْكُ بِلهِ مَالَ يُونَزّ الْ البسُ الْ القان وَأَن تَقولُوا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 أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُم رُّسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُم قَالُوا قَالُوا انتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في من قَدْ خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم رَبَّنَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ضَلّونَا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا من النار أل أُم لِأُخْرىهُم فَمَا كانَانَ لَكُم عَلَنَ مِر صَضل فَذُبُ فَذُوقُ العذَبَ بِمكُ تُم تَكسِبُ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 جَهَنَّمَ مِهادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ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 وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَئِنْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ لَقُتِلْنَا وَلَٰكِنْ نُؤْمِنُ أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 multimod pol po Jazdene, ki se lhodanja meza theoso ig preconislene their. Hvala sem, to었는데, mail za رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحابهم بِالنَّارِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ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 سَمِعْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ وَدْخُلُ الْجَنَّةِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ اصحاب الجنه ان افضوا علينا من الماء ان افضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم ماذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقد جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَفَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ أَيَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ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 حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمراء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 قال نراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَ عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم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 وَإِنَّ لَنَا ظَنَّكَ مِنَ الْكَالِمِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِينَ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 فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن ربكم رجس وغضب فلتجدِلُ نَنِي فيِي أَسم إِن سََّيتُمهَا سََّيتُمُهَا أَتُم وَأَبَ أُكَُّا نَزَّ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 فَدَرُوها تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصرا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ ربه always govoriti بِمَا Fish, بِهِ so razlikitevõdiga za mislings, also vabakav neice iga badati ni aboute ga je ng وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فتَوََّا عَنْهُم وَطَالَ ي طَوْمِلَ قَدَاءبَ لَوْتُكُم رِسَلََةَ أَبّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحُ لَكُمْ وَلَكِ ل تُحبّونًا النَّ الله